وَالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وآية لهم أن عملنا ذريةهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَأْنُ فَلَا صَديقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا طَالَ لَهُمُ الْتَّقْوَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا بانبعثنا ممن مرقدنا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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكؤون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوا نَصْلَوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم فالصالح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 وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذثون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب ماصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب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 بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدير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 طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لئون منها البطون، ثم إن لهم عليها مِنْ من حميم، ثم إن مرجعهم لا الجحيم.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 وَاجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاطِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِذِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون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 فراَعَ إلَى أَلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزِفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ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 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى. قال يا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُأْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّ أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ صدقت الرؤيا إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين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 وَإِنَّ إِلَيَّ لَسَلَامٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ رَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عجوزا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام وإنا لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر لِلَّذِينَ كَثَرُوا في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا Bakalal Kafir, ne haza sahir, kazzab. A jale Alhete ilaha waqida. Inn haza عليه تكم إن هذا لشيءٌ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا belhüm fi şekk min zikri, bellemma yezquu azab, am ingdhum kaza'in rıhmet Rabbik al-aziz al بَل فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ ما هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ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 الَّذِي سَخَّرَ الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ لِلعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَهُ كُلٌّ لَّهُ أواب.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 Öcman bıra bazına, ala bazın, fahkum, bınnana, ve la tuştu, vehdena, ila يسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 قليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 السني الشيطان بنصب وعذاب تركض برجلك هذا موتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منهم رالئ للألباب وخذ بيديك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإبراهيم ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وَأَذْكُرْ إسْمَعِيلَ وَاللَّيْسَ عَرْزَ الْكِفْلِ فَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَأْبَبٍ جَنَّاتٍ عَدْنٍ فَتَّحَتَّ لَهُمُ الْأَبْوَابُ المتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب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 وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 الأشرار. أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاصم أهل النار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 Altum onlara meydan okuyor. Ne yararları var onlar için? Ne yararları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 إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لا يؤذنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق قول لام لن نجنا مما منك قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنزل إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخلص له الدين ألا إِلَهَ إِلاَّ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَمَا بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَذَّابٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اصْطَفَى مِنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ قُلِ اللهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة ازرة أخرى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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ۚ يَضِلُّ عَن سَبِيلِ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 من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من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 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أُلائِكَ الذين هداهم الله وأُلائِكَ هم أُلُؤُ الَّبَابِ أَفَمَنْحَبَّقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرث من فوقها غرث مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Elem tara en Allah enzel min as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 اثنى شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ادعائك في ظلال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 يشاء، ومن يضل لله فما له من هاد، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين زوق ما كنتم تكسبون.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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون İnne k ve inne hüm meyit. Sımm kum yeme al qiyameti عند ربكم